يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم وجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خدمي ثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما ولكم ولا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقات الأULاء كأعظم درجة من الذين فقوم بعد وقاتن وأكله وعد الله الحسن والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيوضعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعنونهم بين أيديهم وبين يمانيهم أشر اليوم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ظُرُونا نقتبس من نوركم قيل ارجع وراءكم فلم تمشوا فضرب بينهم بسور اللو باب باطن فيه الرحمة وضيروا من قبل العذاب ينادونهم ألم نكم معكم قارب لا ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم مرتبتم وغرتكم نماني حتى جاءوا وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فديات ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير ألم يالن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضون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 تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبو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 يُنْزِلُكُمْ كَمِثْلِ نَمِرٍ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لي لا يعلم أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ